إن ناشئة الليل هي أشد وقائ، هي أشد وقاؤ واقو بقيلان، إن لك في النهار سبح قائل، وذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلان.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 وَمُغِيرُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَجَيْنَا أَن كَانُوا وَجْحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وعذابا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كتيبا مهيلا إن شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى في العون رسولا، فأصاف العون الرسول، فأصاف العون الرسول، أخذه وبيلا، فكيف تتقوى؟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 خشاء تخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدناه ثلث الليل ونصفه وثلثة, وثلثه وطائفة من الذين معك وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون لأفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر واستغفر الله، واستغفر الله، إن الله غفور.